أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَإِنَّ كَلَّتُ لَقُرْآنٍ مِّن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اذ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْقَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ يَا مُوسَى انظُرْ كَمَا فِي النَّارِ وَمَن حولها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 وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ كَأَنَّهَا جَانٌّ نُّؤَلِّمُهُ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يُخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ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 فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بِهَا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا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 حتى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ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 وَتَفَقدَدَ قَيْيرَ فَقَالَ م لِيهَ ل أَرَهدههُدَ أَمْكَانَ مِنْ الغَائِبِين لَعَذبًا َّهُ عَذاَبَ شَددًا أَْ لا أذْبَحَّهُ أَ لَا يَأْتِيَِّي بِسُطانٍِ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 وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال قال اتمدنن بما لهم فما اتاني الله خير مما اتاكم بل اتون بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ادله وهم صاغرون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 ومن كَفَرَ فَإِنَّ ربي غني كريم قال نكروا لَهَا عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا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 قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان واسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلاَ تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا الطَّيْرُ نَبَأٌ بِكِ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تفتنون وَكَانَ فِي المَدينَةِ تِ السَّعَةُ رَحْطِي يُفسِدونَ فِي الأغْضِ وَلَا يُصلِحون قالوا تَقاسَهُ بِلهِ لَنُبَيّتََّهُ وَأَهْلَهُ ثَُّ لَنَقُولَّ لِولّ ثَُّ لَنَقَُّ لِوَلّهِ مَا شَهِدَنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإَِّا لَ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 أَ إلَهُم مَّ عَ اللهَّ ببلَلْهُمْ طَمُين يَعدِلُون أَما جَعللَ الأأَررضَ قَرَارَ وَجَعَلَ خِلَ لَهَا أَنْهَا رَ وَجَعَلَ لَهَا رَواسِ وَجَعللَ لَهَا رواسِيَ وَجَلَ بَيْنَد البَحرَيينِ حاجِزَ ايلهم مع الله ايلهم مع الله بل اكثرهم لا يعلمون ام من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ام من يجيب المضطر دعاه ويكشف السوء وَيَخْشَوْنَ سُوءَ يَوْمٍ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِلَٰهُهُم مَعَ اللَّهِ إِلَٰهُهُم مَعَ اللَّهِ تَعَالَى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ উল খুম মুহ মেয়রু কুকুম ও মরজু কুকু মিন এ ইম্লা অলাহ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارَ كُلُّ عِلْمِهِمْ فِي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 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لا يَعلَم تُكِ صُدورهُم وَماَا يُعَلِلُون وَماَا مِنْ غَائِبَتِ فيِي السماءِ وَالأَْض إِللا فِي كِتَابٍِ مُبين إِ هذا القُرآنَ يَقُُّ عَلَابَنِي إسْرِ لَ أَكْثَرََّهُم فِيه يَخْتَلِفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وَهُوَ العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَأَوْجَنًا مِّن مَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالَا أَكَذَّبَتْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِطْ بِهَا علما وَلَمْ تحيطُ بِهَااعِلمَن أَمَّا ذاكُ تُمْ تَعمَدُون وَقَعَ قَوْلُ عَلَيْهِ بِمَا وَلَمُ فَهُم لا يطِقُون أَلَم يَرَغْ أنا جَعلنَ الليلى لَسْكُُ فِيهِ وََّهَا رَمُ بَصِيرَ إِ فِي ذَلِكَ لآيات لِطَوْم يؤمِنون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 فَمَنِه تَدَافَإِنَّ ماَا يَهتَدِ لَفْسِ وَمَغَُّ فَقُلْ إِن مَا أَنَ مِنَ الْمذِرين وَقُلحَمْدُ لِلَّ وَقُلحَمْدُ لِلَّهِ, وقل لله سَُركُمْ آياتاتِه فَتَرفُونهَا